بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر الأنبياء والمرسلين أميني إلى محمدين وعلى آله وصحبه يتوعين أنو بفتننا وليشيخنا من الحظ يوم أما بعدك أغيب بعد نتسجل به تعود تسمع تنحي كل شيء تنزليش حد شيء تدام الحج على جنة بوروحك وفترين وضار المساني لعبود دائم نحي الليدي قال رحمه الله عبد الرحمن بن الله صلى الله عليه وسلم الله مع الباسم السبب كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل قال حتى بدأ ليعصب ما قال يصب عليه وصب فصب على, على, على رأسي ثم حرك راسه يديه في أقبل بهم وأدبل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخا قال وعدتني مالك من الحمالي قيس عن لو يصب على عمر من قال يعلن ان يجعلها لي من الامور من الخطا مسلم قال يزيد النار ولا شعته ومحدد الايمان تعالى مع الله عمر سواء هي أعلى أربعة لمكة، تمام، وهي المعروفة بكذا، تمام، والتي بأسفل مكة كذا. بالظاهر. قال أحد علماء النافع عن عبد الله بن عُور كعالي يس ورأس وهو محب وميلم احتلام. قلاني قلامات من سمعت آل البين يقولون إذا كان سياس ورأس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 قال فاسمع بهذا ولا أرى من سمح من سراويل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناه عمه من قبضتيان بالجليان من يلبس ولم يستدي فيها كنسان الخفان ما قبضتيان بمصباره بحرام قرأ أحد من بن عدناء انه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس مثاب مصبوغ لزحف الأموال ثم بكم الناس ولو أنا رجل جاهل لم أأهمل ثوب لا قل أن كان ينسو ثيابا مصبارا للإحرام فلأتمس أيها بحر من هذه هي مصباره. أرواح هذه ما هو مشان روح النبيه عثمان كان مع وهي ليس فيها زعفران. فلا يحزو كلامك عن طب المسا لا أروى مالك عن أخنا عبد الله بن عون كأنه يأكل ورُبَّس مالك عن في منطقته يلبسها المُحِل تحت الثياب. إن ذلك إذا في طاقية جميع السُلُور مدعين بعضها على بعض. قال يحيى قال <سؤال> مالك هذا ما سمعت إليه في ذلك. ما بتحمير مُحِل قال <سؤال> حدثني مالك بن عن ابن بن محمد انه قال اخبرت فراسه بن عمين الكنفي انه راى اخرا قال قال No, mm no, -hmm. وقال في قال حدثني إمام من عناه عن أسلا وهو عمر من الخطاب من الخطاب وجد ليحة من رجل الشجر فقال مما تيب من من هذا الطيب وجد من الشجر فقال, مما فقال من هذا فقال من يا الله فقال طيبتي المؤمنين فقال عمر عزمت Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! عن Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! سيدنا محمد حضران ان تعرفي النار من ذلك فذلك اليه انا من موضع بين الكوفة والبصرة من الفرع موضع بين الكوفة والبصرة قال عن صفحة حمده وأن عبد الله بن عمر فهذا البيئياء قال المحدد انه الفرع وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا من جهرانين طيب الفرع موضعان عفوا واحدة بين الكوفة والبصر وثانيها قرية من نواحي المدينة والتي أهل منها ابن عمر هي الثاني طيب. وإذاءكم هذه التي تنبذون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مهد المنشقين يعني المنشقين حريقا عن سعيد من من لما لم رأحنا من أصحابك الأسلامة فقالها منهم ليدا دوري قال من الأركان إذن مانيين ورأيتك على بالصفرة نعم واصحاب مالك حمل الصفرة على اللباس وليس على اللحية. نعم. No. عن عبد عمر كان يصلي في مسجد بن عثمان بن عثمان أبان ابن عثمان بن عفان. ولا حديث عن مالك عن عبد الله بن بن محمد بن بن حزم عبد المالك بكر عبد الرحمن بن حاد عن جماعة من سائر المصاريف الله صلى الله عليه وسلم قال أئمة معي قال عن مالك انه أوسى عن العلم يقول ليس عن السيرة الصوادم وتربية العذارى عن ale nie jest tak, że w tym momencie, kiedy mówimy o tym,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 يقولون عن هذا بحج عليه محمد من نعم جعفر بن محمد هذا الصادق وأبوه هو محمد المشهور بالباقر وهذه مرويات أهل البيت ما رواها مالك إلا في خلافة بني العباس لما سمحها اكتمها في دولة بني أمية خشية الفتنة ثم لما ملك بن العباس خرج هذه المرويات جعفر بن محمد الهاشمي قال أبو حنيفة ما رأيت افقه منه وهو هذا ينجع ينجع بكرات اي يلقم طعاما لنوقه يوكل في ما؟ لا. فقال عوفان ذلك رأي خرج عليه من وهو يقول ذلك رأي أي ذلك اختياري وليس رأيه من جهة العقل أي ذلك رأي أن الإفراد أفضل أو أنه اختار الإفراد تمام؟ وما نهى عن القران أو التمتع ولكن ذلك اختياره. نعم ويقول مع قال من شيء يحل حتى ينحر هذه من مع ويحل لو كان نهيه حرمة لما قال ذلك راي لساقه عن نبينا صلى الله عليه وسلم تمام نعم <سؤال> no. ويحين النهايه يومنا قالوا حدثني عن ذلك ان محمد بن عبد الرحمن عن سوده من يشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجل خرج الى الحج ومن كان اصحابي من اذن بحجه ومن يجمع الحج ونورده من اذن من اذن بحج ومن الحج الحج فلم تتملكن ولم يحل كان جاء اذن فحل يحل ويحل كلاهما صحيح وهكذا عند اهل القراءه ومن يحل عليه غضب فقد غضب ومن يحل عليه غضب كلام صحيح. وأحذَّثني عن ذلك أنهم سمع بعض اهل العلم يقولون من هذا بعمرة ثم بدأوا أن يجيب بحج معه ذلك ماذا ذلك عبد <تصفيق> إن صدقتوا عن البيت على الله عليه وسلم ما واحد مع قال قد أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج وداعي العمرة ثم قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه الحج مع العمر, الحج العمر ثم لا يحل حتى يحل منهما جميع باب قطع التبيين يحيي عن محمد نعم حجاز المدني. أنا وهما غاديان من هنا عرف كيف تصنعون في هذا اليوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلا ينكر المتكبر ينكر عليه. ينكر فلا ينكر عليه. لزارة الشمس من يومي عرض فقط قال ليك ذلك الأمر الذي لا يزل عند الحين البلدي قال وحدثني عن نذك نعطي الرحيم المقاصم عن نبيه عن عشرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تترك التلبيه إلى رجاء المعرض. قال وحدثني عن من عبد الله بن عمر كان يطرم تلبيه الحج الحاج لنتائم الحرم حتى يطوف الميت بين نصفة والمروة ثم ينبي حتى ينقو من هنا إلى غدا كانت التلبيه كان يطرم في العمر إلى الحرم فالوحداثة العمالي بن علي بن جياغا وقال يقول بور عبد الله بن عمر لا يدبي ويطف بالبيت قال زوج صلى الله عليه وسلم كان كانت تنسل من العرق بنامرة ثم تحبت إلى الأراكي قالت وكانت في هو المنبت منبت الأراك بنامرة وكانت عيشة كانت في منزلها وما معها فإذا أكدت تتوجهت للموت في داخل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 Są to samochody. Są to samochody. حتى to samochody. Są to samochody. Są to samochody. Są to samochody. Są to samochody. Są to samochody. Są to samochody. Są to من Są to samochody. Są to samochody. Są to samochody. Są to samochody. Są to samochody. Są to samochody. وقد فعل ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن ها مش ها ها ها ها ها ها ها وعن عمرو بن عبد الرحمن انا اخبرته ان زياد بن سفيان دخل الى عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس قال من اهل هدي حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى, حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهدي فاكتبي اليه بامرك او مري صاحب الهدي قالت عمر قالت عمرا فقالت عائشه ليست كما قال ابن عباس انا بذلت قرائي هدي, هدي, هدي, هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا انا حدثت قد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم رسول الله بيدي ثم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله سوى شيء ونحن حتى طيب نقفهم بالنسبه لاول ما نرجع شويه لتالي نصلحه حاجة. عودوا إلى باب غسل المحرم رقم 6 مالك نافع بن عمر كان إذا ذنى من مكة بات بديتون هكو ولا بين الثانيتين حتى يصبح طيب ش قلنا نحن قلنا ربض من ارباد مكه كتبته ك... هكا طيب ثم يدخل من الثانية هي كذا عفوا صلحوها ثم يدخل من الثانية التي باعلى مكه هذيك كذا طيب طبت ككا طيب وبعدين زدنا والتي بأسفل مكة كودا كودا يعني للتدقيق فقط فهمت هو دوتو يطلق عليه كذلك كذا ولكن هو المدخل الذي يفضينا الى الثنين او كالتفصيل وللتدقيق اكثر ولا كذا كذا اسفل مكه كي يدخل من هما هما منين يدخلوا من اسفلها هذوم هم يفهموهم الساحله لهنا هم يعرفوا من يدخلوا من والأسفل والاسفل وما زالوا اليوم فما يعني تلك الاشارات والعلامات يعني كي تريث روحك وهيك وثبت مليح تلقاهم فهمتني تلك الأعلام يقول لك اين يعني أسفل مكة وأعلى أما اللي ما يعرفش ما منجمش ينتبه يعني بشي هذا طيب نرجع انضار ان شاء الله